bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman, ar-lma'a l-Qur'an, ar-lma'a l-Insan, ar-lma'a l 114. الشمس والقمر بحسبان 115. والنجم والشجر يسجدان 116. والسماء رفعها ووضع الميزان 117. ألا في الميزان 118. واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان 119. والأرض وضعها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 مِمَّا رَجِمَ مِن نار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فبأي آلاء ربكما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 وما تكذبان وله الجوار المنشأت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من علينا ف هو يا بن قا وجه ربك ذو الجلال والاكرام فبأي الاء ربكما تكذبان يساله من في السماوات والارض كل يوم هو في شان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 يَا نَبِيُّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنَ النَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً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 119. فبأي آلاء ربكما تكذبان 110. هذه, هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون 111. يطوفون بينها وبين حميم آن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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على فرش بطائلها من استبرق 119. وجن الجنتين دان 110. فبأي آلاء ربكما تكذبان 111. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما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 فبأي آلاء ربكما تكذبان مدامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما عيناننا الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما فاكهه ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فينخيرات حسان فينخيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور 119. وقصورات في الخيام 110. فبأي آلاء ربكما تكذبان 111. لم يطمثن إنس قبله ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان 111. متكئين على رفرف خضر وعبقر حسان 112. فبأي آلاء ربكما تكذبان 113. تبارك صلى ربك ذي